الوحدة العاشرة الجو الدرس السادس والخمسون المفردات انظر واستمع واعد فصل الصيف فصل الخريث فصل الشتاء فصل الربيع حار بارد معتدل دافئ السماء درجة الحرارة تحت الصفر تمطر مبتل خيمة يحضر يحضر البر يتكلم الشاب الوحدة العشرة الجو الدرس السادس والخمسون مفردات اضافية انظر واستمع وأعد أبيض أسود أخضر أحمر أصفر أزرق